شغلت الخافرة والبال فسرح في رحابها وتفكر كيف سيكون حاله بين يدي الله جل وعلا ألا وهي قول الله جل في علاه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون فتساءلت في نفسي فقلت يا ترى بأي شيء ستشهد العجيب أن هذه الأعضاء أو الجوارح لا يمكن أن يخفي الإنسان عمله عنه، يعني يمكن أن يختفي بعمله عن كل إنسان، فلا يراه أحد بحال. لكن كيف سيختلف كلامه عن لسانه وأفعاله عن جوارحه؟ كيف سيختفي عنها فلا تراه؟ لا يمكن. فإذا نطقت بين يدي الله جل وعلا، فيا ترى بأي شيء ستنطق وعن أي شيء ستتكلم فلو أن كل إنسان منا وقف مع نفسه ليتفكر سيعرف بأي شيء ستنطق وفي يوم عديد أسأل الله جل وعلا أن ينجينا جميعا من هذا اليوم ثم لندخل إلى ميدان الإيمان لنعيش مع في رحابه ومع فرسانه فما زلنا مع فرسان في ميدان الإيمان وفي هذه الليلة بإذن الله جل في علاه معنا ميدان عجيب ميدان تجتمع فيه السنة والقرآن ميدان السابقين بالإيمان أصحاب الدرجات العلا والرفعة بين يدي الرحمن جل في علا من اختصهم الله جل وعلا بالترليغ عنه عنه وعن رسوله وبالفهم في كتابه ودينه فنعيش في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا مع ميدان العلم مع ميدان العلم وهلموا أيها الأحبة لنعرف طبيعة الميدان ما معنى كلمة العلم أفضل ما قيل في معاني هذه الكلمة قالوا هي معرفة الحق بدليله هذه الحقيقة في العلم والاصل أن يعرف الحق وأن يعرف الدليل الذي يدل على هذا الحق أما معرفة الحق فقط لا تسمى علم لأن هذا تقليد، ومعرفة دليله فقط من غير أن يعرف الحق لا يسمى علم لأن هذه شبهة وتلبيس وأما العلم الحقيقي أن يرزق معرفة الحق بدليل الحق الذي وصله إليه وأزيدك هنا فائدة مهمة أن الله جل وعلا يتعبد العباد بمعرفة الأدلة لا بإصابة الحق اكررها ثانية الله جل وعلا يتعبد العباد بمعرفة الأدلة لا بإصابة الحق لأن إصابة الحق محد فضل من الله يختص بها من يشاء من عباده جل في علاه لكن تكليف الإنسان ووسعه أن يطلب الشيء بدليله أن ينظر الحلال الحرام ما يريده الرحمن جل وعلا بادلته فإن أصاب الحق فهذا محض فضل من الله لذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر قالوا نعم أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وأما الأجر الواحد فأجره على اجتهاده في طلب الحق. لذلك الإصابة الحق محض فضل من الله جل وعلا قال جل وعلا في شأن داود وسليمان عليهما السلام قال وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فاختص بالفهم في هذه المسألة في الحكم في الغلم التي نفشت في حرث القوم اختص به سليمان عليه السلام رغم أن العلم اوتي لداود وسليمان لذلك الإنسان يطلب بشيء أن يبذل سبيله في معرفة الحق هذا الذي سيسأل عنه سيسأل لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا هذا الذي سيسأل عنه أما إصابة الحق فمحض فضل من الله يمتل الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده جل في علا فهذه مسألة من المسائل التي لا بد أن يعرف الإنسان طبيعة الطريق بها من البداية، طبيعة طريق العلم أو طبيعة الميدان الذي نحن فيه أن العلم معناه معرفة الحق بدليله، الشيء الثاني أننا متعبدون أو مكلفون بطلب دليل الحق. لا بإصابة الحق نفسه لأن إصابة الحق محد فضل من الله فمن بذل وسعه في طلب الحق وفقه الله جل وعلا لاصابته جل في عناه فهذه طبيعته وهلم ايها الاحبه الأحبة لندخل إلى الميدان لنرى اولا ما معنا فيه من فرسان وسأبدأه الآن بفارس صعزي سمان متاخر فهو كان يعيش منذ ما يقرب من 150 عاما لكن شأنه شأن عجيب وله همة غريبة اسمه كان يمكن أن يكون مخفيا لا يعرفه إنسان لولا أن الله جل وعلا رفعه بما وهبه من علم جل في علاه كان في بدء أمره خادما في المسجد الأزهر يعمل فيه كناسا وينظف أروقة الطلاب ففي يوم من الأيام وفي رواق الأطراك جاء إلى الرواق فنظفه فأخذ ورقة من تلك الأوراق الساقطه فألقاها فجاء طالب من طرفة العلم ربما في نفسه شيء من الزهو أو الغرور فلما نظر قال له أين الورقة؟ قال ألقيتها فيما القيت قال هذا لأنك جاهل لا تعرف قدرها ولا قيمتها. فألمته الكلمة فقال أما والله لا أتعلمنا ولا فيه في مرتبة فوق الجميع فقام ليتعلم إنه خالد الأزهري رضي الله عنه ورحمه وكان إمام الشافعية في زمانه. وصاحب المتون والتصانيف المشهورة يكفي من شفرتها أن تعرف أن متن الأزهرية في اللغة العربية المشهور الذي ما زال يدرس في الأزهر إلى الآن وضعه وهذا الرجل الذي كان في بدء أمره كما قلت كناسا في المسجد الأزهر حتى بلغ من العمر 33 عاما فبسبب تلك الكلمة قام ليتعلم فتعلم وأتقل وحفظ القرآن وعرف من العلم ما عرف فرفعه الله جل وعلا حتى صار يجلس في المسجد ويأتي إليه الطلاب من كل مكان ليعلمهم دين الله جل وعلا يوم أن أخلص ليتبع طريق الحق وليصل إلى ضربه همة عالية أراد أن يتعلم فعلم أراد أن يعمل فعمل هذه مسألة مهمة أيها الحبيب لأن كثيرا يريد أن يصل إلى العلم ويقصر العلم لا يحطه سن ولا زمان ولا مكان بل هو وحد فضل من الرحمن جل في علاه قد يكون الإنسان عمره فيه قليل فيفتح الله له فيه الكثير وقد يطول به الزمان ولا يؤتى إلا ما قدره الرحمن جل في علاه وإن أردت شاهدا وبيان فهاك ابو هريره الإمام رضي الله عنه ورحمه أكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. أتدري كم صحب أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرابة أربعة أعوام؟ فهو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر في بداية السنة السابعة للهجرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر الحديث عشر الهجرة. أربعة أعوام يصحب فيها النبي عليه الصلاة والسلام يكون أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الكتب له في جوامع السنة ما يزيد على الخمسة آلاف حديث يرويها ابو هريرة رضي الله عنه وارتفع بها بين الأنام ويحدث هو عن نفسه بهذا الموطن فهو فارس همام كما في الصحيحين وغيرهما قال قال الناس أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة أي أكثر من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وذلك لسببين إخواني من الأنصار يرحمهم الله كان يشغلهم الضرب بالاسواق وسط في التجارات وكنت أنا ملازما للحبيب رسول الله في ليله ونهاره وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام تشغلها الزينة للنبي صلى الله عليه وسلم والامتشاط ولم يكن يشغلني عن طلب العلم شيئا فسمعت حين لم يسمعوا وحضرت حين غاب وشهدت ما لم يشهدوا ليحفظ لنا السنة ليجمعها ويرويها عن الحبيب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بل وأقول وهنا يعمل القدر أتدري من الأسباب التي جعلت أبو هريرة يلازم رسول الله سبب عجيب أتدري ما هو فقر ابي هريرة رضي الله عنه يقول كنت ألازم النبي على شبع مطني. رضي الله عنه، فكان فقر أبي هريرة غنا لهذه الأمة، لأنه دفع لملازمة أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليله ونهاره، فيسمع منه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يسمعه غيره، فرضي الله عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما. يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم يشكو إليه من ضعف حفظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ابسط رداءك ابا هريرة فبسط رداءه فحسى النبي صلى الله عليه وسلم حسيات بيدك ثلاثة حسيات هكذا هكذا هكذا ثم قال له اضمم رداءك إلى صدرك فضمه أبو هريرة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له قال فلم ينسى بعدها حديثا أبدا سمعه من الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى فارس أيضا آخر في هذا الموطن فارس أيضا عجيب حين رافق النبي كان له من العمر عشرة أعوام سبحان الله وظل مع النبي حتى مات وهو عمره ما يقارب العشرين عاما فهو لازم النبي من حين هجرته إلى أن توفاه الله جل في علاه إنه انس بن مالك رضي الله عنه ثاني أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة رضي الله عنه أيضا ويقول في ذلك رضي الله عنه أن أنس حين كان رضيعا كانت أمه قد أسلمت قبل ذلك قبل إسلام والده قبل والدي والده لم يسلم فخرج والده يوما فلقيه عدو فعدو له فقتله فكانت امه تمسك بأنس وتقول له اي انيس أي انيس تصغير انس اي انيس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يعيش في مكه وانا انتظر اليوم الذي ياتي فيه الي لادفعك اليه لتتعلم العلم قال فأحببت النبي قبل أن أراه صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت أتحين اللحظات وانتظر اللحظة التي يرد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى جاءت تلك اللحظة الحاسمة فسمع المنادي ينادي يا بني قيلة هذا جدكم قد أتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال فخرجت بما قلبي من فرح وكان صبيا يلهو مع الصبيان فنظر فأتى أمه قال أماهها قد أتى من أحبه قد أتى قالت نعم يا فتى اتى النبي المصطفى فقامت فقامت به لتعدي به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه فلما وقفت بين يديه قالت يا رسول الله ما بقي أحد الا وأهداك غير أني سأهديك ما لم يهدي لك أحد فاهديك أنيس خادما يخدمك فاهدت في الحقيقة لأنس خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان ربيبه في بيته يرى ويسمع منه ما لم يسمعه غيره فكان يدخل حين لا يدخل غيره ويكون مع النبي في خلواته فتعلم من الحبيب رسول الله ليحفظ لنا العلم لينتشر بين الأمة من لا يعرف أنس ومن لا يعرف أبو هريرة من لا يعرف تلك الأسماء فالله جل وعلا حفظ دينه ب أولئك الذين قاموا ليحملوا الأمانة وليرفعوها بين يدي الأنام حتى تعلو بين الناس لذلك هذا الميدان من أهم الميادين ميدان العلم لن يتمكن الإنسان من اتباع النبي إلا بعلم ولن يتمكن من فهم القرآن إلا بعلم ولن يتمكن من معرفة أحكام الرحمن إلا بعلم ولن يتمكن من الوصول إلى الجنان إلا بعلم ولن يتمكن من النجاة من النيران إلا بعلم لن يتمكن إلا بذلك. فيحتاج الإنسان لهذا المعنى كم مضت لنا من أعمار كم تعلمنا فيها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كم تعلمنا من آي القرآن كم تعلمنا من تفسيره وفهمه ومعناه وبيانه أعمارنا ضائعة ان لم تكن فيما يحبه الله جل وعلا ويرفع الله جل وعلا به شأننا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء نور الإيمان الذي دخل إلى القلوب والعلم الذي امتلأت به يرفع الناس بين الأنام فالناس من جهة الأصل أكفاء أبوهم آدم وامهم حواء فإن يكن لهم فخر فالطين والماء من الفخر إلا لاهل العلم إنهم للهدى على الهدى لمن استهدى ادلاء إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاءه فطريقنا وسبيلنا نحتاج فيه أن نعرف الأدلة التي توصلنا إلى الله جل جلاله ولن يكون ذلك إلا بعلم يوضح الطريق وينيره فيصل الإنسان إلى مطلوبه فيعرف الحلال من الحرام وما يحبه الله جل وعلا مما يبغضه ويأباه فكثير من الناس يقع ما يغضب الله بجهله لأنه لم يعرف العلم الذي ينجيه بين يدي الله جل وعلا فيحتاج الإنسان أن يتعلم علم الكتاب والسنة وأن يتعلم علم الشرع وهنا مسألة إذا تكلمنا عن العلم فمن الادوية فمن الامراض الشائعه جدا في أن الإنسان لا يدخل العلم من بابه ودي مسألة مهمة لأن هذا الميدان كل جزء فيه مرتب على ما قبله يعني لن ينال الإنسان العلم إلا إن بدأ أولا بالتوبة إلى الله جل وعلا لأن العلم يتلقى في أصله بقلبه فإن كان القلب طاهرا صفحة بيضاء تلقى وإن كان القلب مريضا ازداد مرضا على مرضه قال جل وعلا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم العجب أن العلم يجمع مش يفرق فلماذا تفرقوا قال انهم لما اوتوا العلم كان حال كونه بغيا بينهم لان بغيا الحال يعني جاءهم على هذه الصوره ان اخذوا العلم فمرض القلب فارتفع لان العلم كالماء ينزل فينبت القلب ما فيه في عجب ينبت عجب في كبر ينبت كبر في ذنوب تنبت ذنوب فترتفع فاذا ارتفعت تفرق وتشتت وضاع ما في قلبه وهلك لأنه لم يسر على ضرب الله جل في علاه فدي كانت عجيبة تفرقوا بالعلم صار بغيا بينهم لأنهم لم يدخلوا الطريقة من بابه يحتاج إلى التوبة يحتاج إلى الصدق على طريقه أي بمعناه الواسع والهمة العاليه اي أجمع همته على شيء ويكملها لان من الأمراض الخطيرة في العلم لما الإنسان يسيري بقى مشتت عارف من أين يبدأ؟ من أين يبدأ؟ يبدأ بالفقه يبدأ بالتفسير يبدأ بالسيرة يبدأ بالحديث تجده يبدأ بأذى الكتاب يوم اثنين ثلاثة لا يتم كتاب ينتقل منه إلى غيره يظل في حلقة مفرغة منتهى من كتاب ومنتهى من علم من العلوم ولم يصل إلى شيء هذه منهجية خاطئة في العلم لأنه لم يعرف طريقه الذي يسير عليه والأصل في الضرب أن يعمل الإنسان بمنهجية معما كلمة منهج يعني خطوات منظمة توصل إلى الحق فيبقى عارف العلوم قسمان آلات وغايات. علوم الغايات الفقه، القرآن أو تفسيره يعني السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه علوم الغياء وعلم الحديث. فهذه علوم الغات التي يرجع إليها. ما عدا ذلك من العلوم آلات وسائل. وصول الفقه، المصطلح اللغة، نحوه وسائل توصل لها. فلاجل أن يصل الإنسان للغاية بد أن يبدأ من الوسيلة لكن مهم جدا أن لا يقف عند الوسيلة فلا ينتهي فده اللي محتاجه يعني محتاج يبدأ بلغة عربية جيدة لأنه مش هيفهم من القرآن اللي بها محتاج يبقى معه أصول علشان يعرف لماذا اختلفوا كيف يرجح ويتعامل بينها محتاج يعرف معه شيء من المصطلح عشان يعرف ليه قالوا في هذا الحديث ضعيف او صحيح ثم بعد ذلك يدخل إلى علوم الغايات فيصل فرأسار في هذا الضرب إذا سيصل يبقى معاه منهج متكامل يسير يتعامل وإذا بدأ في فن أو في علم من العلوم لابد أن يتمه إلى آخرة أما أن يبقى فيه شيئا وشيئا فهذا لا يصل أبدا وينقطع على ضربه وطريقه فلذلك من أهم الأشياء على ضرب أو طريق الإنسان في سيره إلى الله أن يدخل العلم من بابه أن يطهر القلب أن يسير في رحابه لينجو بين يدي الله جل في علاه وأقول أيها الأحبة كلنا سنسأل في الآخرة عما قدمنا وعملنا في هذه الدنيا قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم فجعل رفعة من اوتي العلم اخص من رفعة أهل الإيمان فيا أيها الأحبة فز بعلما تعش حيا به أبدا وفز بعلما تفط ذكرك بين الانام فكم من أناس موتى وهم بين الناس أحياء وكم من موتى يعيشون بين الناس بالأسماء وكم من أناس أتوا إلى الدنيا ورحلوا وما ذكروا في الدنيا ولا في التاريخ ولا تأثيروا وكم من أناس مروا وتركوا الأثر ليلقوا به الله جل في علاه فيا أيها الأحبة العلم العلم العلم العلم طريق الجنة طريق النجاة طريق الفوز فعش في رحابه تنجو بين يدي الله جل وعلا غدا وأقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل ولكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين